لا تضيع احلامك, لبضيع أحلامك. لبضيع أحلامك. لبضيع أحلامك. حديقه جوا استنشقت هردى ورب السميع عينك تستر على عيبتك تروي ظما لهفتك ونستانس بشوفتك هوتب لبيمنك هذا النبي وسنته تتمزج بشرايته وتكثر بامي تحفظ نظر عينك هذا النبي وصيته تتمسك بشريعته وتكثر بامته تحفظ نظر عينك خفف من آلامك ولا تتبع وهمك نكمل نصره بينا <تصفيق> تحيا عفيفو الطرب وانت شلونك هذا وامرك اله ماله شارك في سنى لو لاله لوك وقائدها خير الملا ملنا لا تخشى زون الدم الله إلي كلام ila el karam lana waliyyna alal dunya jama o محله البرج وتخيلي النضفك كل الهنا بضربك بنت الحلال السكن والكف في الزمن ويوم المحك تمسح على الحساب من ينهد الزاد تصعد صعب ولا سهل من يوم لا تتعب عوامك جيلق ولا تشوفان وسنان يتربع المعتاق يحمل اليك اسمك تخرو امل في الكبر وتتعبين البشر جندي الى المنتظر من لحمك ودمك وتعيش عمرك هنا يا مكملا وانا والهم اذا لك دنا يجلي الولد همك وتعيش عمرك هنا ويا مكملا وانا وتعيش عمرك هنا يجلي الولد همك يا ناصر اسلامك اسلامك يا مايا